الحاجة الوحيدة اللي لنمتاش في جمع القرآن هي طرق في جمع القرآن اللي لا توجد أي علاقة بمكانه اللي تتكلم على حضورة ندرجة حصنة وحضورة ندرجة حصنة الوزيرية حضورة بن عمين والصلاة والسلام على المعين الله بعد هنوك وعلى تابعنا نوم الثاني الدين أما بعد نازلنا مع كتابي قواعد معرفة البدع للدكتور محمد ابن حسين الجيزاني وتغطفنا عند المسألة الثامنة والأخيرة قبل المدخل الثاني قال المسألة الثامنة خصائص البدعة بنظرة فاحصة في القيود الثلاثة الواردة في المعنى الشرعي للبدعة يمكننا استخراج سمات البدعة وخصائصها تلك الخصائص التي تفترق بها البدعة عما يشتبه بها ويقترب منها وهي أربع خصائص يبقى ما هي خصائص البدعة؟ قال الأولى أنه لا يوجد في النهي عن البدعة غالبا دليل خاص وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منها بالدليل الكلي العام وهذا من جمال الشريعة في أنه وضع قواعد عنه في مثل هذه المسائل التي لا تنضبط على خصوص لأن البدع تتجدد فوضع قواعد عنه كل بدعة ضلالة لن يأتي على كل بدعة على الخصوص وينهى عنها لنأتي ويقول لا تخصصوا ليلة النصف من شعبان بقياه لا تخصصوا ليلة كذا بكذا لم يأكل هذا إنما أتى في هذه المسائل بقواعد عامة ليقاس عليها كما فعل في المعاملات وتعاونوا على البر والصقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان قواعد عامة يبنى عليها ويقاس عليها هذا الأمر الأول أن الأدلة في النهي عن البدعة إنما هي أدلة عامة وليست أدلة خاصة قال في الحشية يستثنى من ذلك البدع التي نهي عنها بأعيانها وهي قليلة جدا مثال مثلا لا تصوم يوم السبت لأن يوم السبت من أعياد الكفار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهته لا مثلا تجعلوا القبور مساجد لأن هذه أيضا من البدع يبقى في بدع نعم نهي عنها على سبيل الخصوص لكنها بالنسبة إلى غيرها بنسبة قليلة جدا. الأمر الثاني من خصائص البذعة أن البذعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها. وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها. ولأجل ذلك وصفت في الحديث بأنها ضلاله. الأمر الثالث أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته رضي الله عنهم قال ابن الجوزي البدعة عبارة عن فعل عن فعل لم يكن فابتضع البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتضع ولذا, ولذا سميت البدعة بدعة فإن البدعة في اللغة الشيء الذي أحدث على غير مثال سواء كان محمودا أو مذموما ومن هذا الوجه أطلق بعض السلفي لفظ البدعة على كل أمر محمودا كان أو مذموما لم يحدث في عهده صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله الأمر الرابع أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها بيان ذلك أن البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من جهتين البدعة تشابه الأمر المشروع وتساويه من جهتين الجهة الأولى من جهة مستندها إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم لأن الأمر المشروع لابد أن يستند إلى دليل والبدعة تستند إلى دليل أو, دليل أو شبه الدليل لأنهم يستندون إلى أدلة كلية ويسمى دليل خاص فالأغلب العام أنه يكون من الأدلة الموضوعة الواهية فيقول يقول فهي تستند إلى دليل يظن أنه دليل صحيح كما أن العبادة المشروعة تستند ولا بد إلى دليل صحيح يقول في الحاشية وهذا الدليل لا يخلو أن يكون واحدا من نوعين إما أدلة عامة مطلقة يعني الأدلة التي يستدل بها المبتدعة لا تخلو أن تكون على قسمين أو على ضربين الأول أن تكون أدلة عامة مطلقة كما ذكرت مثلا واذكرت ربك في نفسك تبرعا وخيفا فالأدلة على ذكر رب العالمين أدلة متواترة وعديدة فيستدل بهذه الأدلة مثلا على الذكر الجماعي أو على الذكر الذي يقالطه رقص وما أشبه ذلك فهي أدلة عامة إنما هذا الفعل يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه أو أدلة خاصة وهي يبقى إما أدلة عامة مطلقة وأدلة خاصة وهي كمثلا الأحاديث الموضوعة في صلب صور القرآن الكريم تجد أن بعضهم وضع أحاديث موضوعة في في صور القرآن الكريم صورة صورة وقال إنما وضعتها لأرغب الناس كذلك أو الحديث الموضوع في صدل صلاة الرغائب فهذه الصلاة كيفيتها ستأتي معنا إن شاء الله فالشاهد من الكلام أن أدلة المبتدع لا تخرج عن هذا إما أدلة عامة أو أدلة خاصة لكنها بعيفة الأمر الثاني من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها من حيث الكم أو الكيف أو الزمان أو المكان أو من حيث الإلزام بها وجعلها كالشرع المحتم يبقى البدعة تشابه الأمر المشروع من هذه النزهة أيضا من ذهة أنها كالعبادة المشروعة تجد أنهم يضعون أيضا أورادا معينة مثلا لقظ اللطيف يوم السبت يقال ألف مرة ولقظ المزيد أو اسم الله المزيد يقال يوم الحد مثلا ما يقرب من ألفين مرة مثلا و صلاة السبت صلاة كذا دي أوراد كلها عند الصوفية ورد السبت ورد الأحد ورد الاثنين وهكذا فهذا كله يتشابه مع أن كثيرا من العبادات المشروعة هي لها وقت محدد ولها كيفية ولها صفة ولها عدد يبقى من هذا الباب تشابه الأمر المشروع لكن ليس عليها إيه دليل في الأمور البدائية واضح الكلام يبقى هذه خصائص البدعة تختص بها كم خصيصة؟ أربع خصائص الأول لا يوجد في النهي عن البدعة دليل خاص الثاني البدعة لا تكون إلا مناقبة لمقاصد الشريعة الثالث البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمر لم يكن ثم ابتدع ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة أن البدعة تشابه الأمور المشروعة وهذا من جهتين لكن شتان شتان بين هذه وبين تلك قال ذكر أمور لا تشترط في البدعة وهذه الأمور مهمة جدا من المستحسن بعد بيان خصائص البدعة التنبيه على أمور قد يظن أنها من خصائص البدعة لابد أن تفهم وتعرف لأن كثيراً من الناس يحتاج بمثل هذه الأمور على أنها ليست ببدعة، فنقول لا يشترط في البدعة أن تكون كما تقول، بل حتى وإن لم يوجد هذا الشرط إلى أنها بدعة. مثال: قال وليس كذلك، فمن ذلك لا يشترط في البدعة ألا يوجد لها بعض الفوائد، بل فتوجد لبعض البدع بعض الفوائد. إذ ليست البدع من قبيل الباطل الخالص الذي لا حق فيه وقلت بس أنا والله بشعر فيها بشعر بروحانيات تعرف لم أستشعر لذة الذكر إلا وأنا أقول الله الله الله الله الله الله, الله, الله بالصورة به طيب لا لم أعترض معك على أنك تشعر ببعض الروحانيات لحسما ولا بد فهو نوع من مثلا من الإيه أنت تقول الله وكلمة الله لي حاجها يعني تؤثر في الإنسان وكذا لا نعترض معك في ذلك إلا أنها إلا أن هذه الفائدة أهدرها الشارع فلا يعتد بها كما أنه مثلا لما قال ويسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير وما نافع للناس لم يعترض رب العالمين على أن الخمرة أو الميسر ليس فيهما فوائد بل المولى عز وجل قال الخمر والميسر فيهم فوائد إلا أن هذه الفائدة هي مهضرة ولا يعتد بها في الجوانب السلبية التي تأتي من الخمر والميسر اكتب ما كانت مصلحته خالصة أو غالبة شرعه المولى عز وجل ما كانت مصلحته خالصة أو غالبة شرعه المولى عز وجل وما كانت مفسدته خالصة او غالبة وما كانت مفسدته خالصة او غالبة منعه المولى عز وجل منعه المولى عز وجل تَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ تَ قَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَاللَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لِلْخَمْرِ مَنَافِعَ وَمَعَ ذَلِكَ حَرَّمَهَا فَاللَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لِلْخَمْرِ مَنَافِعَ وَمَعَ ذَلِكَ حَرَّمَهَا يعني قياس على الفرع الاصلي <تصفيق> الضخم اللي هو وبعدين يعني على جانب الايه ان لا يشترط في الشيء المحرم الا تكون له منافع الجزئيه دي فقط قال وهذه الفوائد التي قد توجد في بدعة من البدع لا تجعلها مشروعه ذلك لأن الجانب الغالب في البدعة هو النصده، وأما جانب الفائدة والمنفعة فهو مرجوح، فلا يبنى عليه ولا يلتفت إليه. قال ابن سيمية رحمه الله: بل اليهود والنصارى يجدون في عبادتِهن أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تستمل عبادتهم على نوع ما مشروع من جنسه. كما أن أقوى لهم لابد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء هذه الأقوال من أين يأتي لهم الصدق؟ من أين يأتي لهم الصدق؟ إنما يأتي من أنبيائهم فمورثوا ذلك عن الأنبياء ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو نروي كلماتهم لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر رازح على ما فيها من الخير إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة فنحن نستدل بكونها ببعث على أن اسمها أكبر من نفعها وذلك هو الموجب للنهج واقول إن اسمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره اسمه اسم البدعة قد يزول عن بعض الاشخاص لوجود عارض ايه هو العارض باجتهاد او غيره ان هذا الرجل كان من الذين توفرت فيهم اهلية الاجدهاد فازتهد فوجد ان المسألة ليست ببدعة فحين اذن لا اسم عليه لبه هذا هو الامر الاول انه لا يشترط في البدعة الا يوجد لها بعض الفوائد الامر الثاني لا يشترط في البدعة أن تفعل على وجه المداومة والتكرار بل إن الشيء قد يفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة وذلك تتقرب إلى الله وذلك تتقرب إلى الله بفعل المعاصي أو بالعادات إذا هو يتقرب إلى الله مثلا بلبس الصوف ولبس الصوف أو غيره هذا من العادات فالتقرب تكون نية التقرب هي التي أعطت المسألة حكمة البدائية يبقى الأمر الثاني لا يشترط فيها أن تفعل على وجه المدومة بل لو فعلت ولم يدوم عليها تكون أيضاً إيه؟ بدعة إنسان قال سأتقرد إلى الله بشرب الشاي ده إيه؟ هو شرب الشاي ده إيه؟ عبادة والعادة من العادات وتقرب إلى الله عز وجل بهذا فيكون من الإيه؟ من البدع إنسان ينظر إلى المحرمات ويقول أنا أتأمل في خلق الله أليس الله عز وجل قال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا أيضا يكون من, الإيه؟ يكون من البدع دعا محمد من الأعداد قد يكون فينا لطاعة أنا أأكل أو أصل الشارع وحتى أستطيع أن أكون لدي ده النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا نعم وكذلك قال إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له إيه سبقة فهذا الأمر مطلوص أنت, أنت الآن لا تتقرب إلى الله بذات النوم لما يؤدي إليه النوم هو يتقرب إلى الله بإيه بذات شرب الشاي، بذات النظرة المحرمة الأمر الثالث لا يشترط في البدعة أن تفعل مع قصب القربة والتعبد مهم جدا لا يشترط في الفعل حتى يكون بدعة أن يفعله على وجه التقرب والتعبد بل إن الشيء ربما كان بدعة دون هذا القصد فلا يشترط مثلا قصد القربة في البدع الحاصلة من زهة الخروج على نظام الدين طبعا هو سيأتي في المدخل الثالث ويذكر قواعد معرفة البدعة ويذكر جملة من القواعد تحت كل أصل فالأصل أول مثلا التقرب إلى الله بما لم يشرع الأصل الثاني الخروج على نظام الدين الأصل الثالث الزرائع الزرائع المفضية إلى البدعة فيقول في هذا القصب اللي هو تحت أصل الخروج على نظام الدين لا يشترط فيه القصد يقول كالتشبه بالكافرين لا يشترط انه هو لما يقص القصب اللي هي كقصب فلان ولا علان إن هو بذلك يقولك ايه انا, أنا مش قاصد ان انا تشبه به لا الهذا الوقوع في التشبه لا يشترط فيه القصد حتى وان لم تقصد الا انك شابهته طب ليه؟ ليه مثلا في الجزئية زي التشبه بالكافرين لا يشترط فيها اللي هو القفل تكتب الابتداع يقع بمشابهة الكافرين وهذا سيأتي له زيادة بيان في موضعه ان شاء الله لكن الابتداع يقع بمشابهة الكافرين لان التشبه بالكافرين اصل لان التشبه بالكافرين اصل دروس الدين من الاندراس هو الذهاب والزوال اصلوا دروس الدين وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي كما ان المحافظة على سنن الانبياء كما ان المحافظة على سنن الانبياء وشرائعهم اصلوا كل خير أصل كل خير إذن هناك أمور ستكون بدعة حتى وإن لم يفعلها صاحبها على وجه الكربة والتعبت كمثلا إلزام الناس بالمكوت والمكوت يعني يشبه الآن الضرائب وتوخذ منهم في أوقات معينة وبنسبة محددة فهذا الأمر لا يفعل على وجه العباد إلا أنه من البدع لأن في ذلك تشبيه بالأمور المفروضة في الشرق وجعل هذه المكوس كالزكاة الواجبة معي. احنا ممكن نطلق كلمة البدعة وهذا الاطلاق صحيح مش اطلاق يعني على سبيل الاطلاق لا اقصد على فعل معين ان احنا قلنا هو بدعة حتى وان لم يفعل على واجه الكربة يعني الضرائب المفروضة الان دون واجه حقا وبنسبة معينة وفي وقت معين هذه من البدع معا ازاي لان الاصلة ان العبدة لا ضرائب عليه ويجوز لولي الامر أن يفرض ضرائب مدة معينة لأمر معين لكن ما ينفعش يقول لك الديد بتاعك ده لو كان فوق نصف مليون أنا أخب منه خمس سلاف جنيه كل سنة. ده بدعة. لكن إيه نفعيج يقول لك والله يا أخواننا احنا سابعين مليون هنلمي من كل واحد كل شهر جنيه أو كل سنة من كل واحد عشرة جنيه مدة خمس سنين عسان نديهم لأهلك فلسطين. ممكن. عشان والله نبني السد العالي ماشي لكن انت تفرض الذكاء او تفرض الدرائبة كالزكاة مدة وجود الانسان على هذه البسيطة هذا من البدع ونص على مثل هذه المسألة الامام الشاطبي رحمة الله عليه اكتب كالزام الناس بفعل شيء من العادات كالزام الناس بفعل شيء من العادات أو المعاملات، أو المعاملات، وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف، وجعل ذلك كالصرع الذي لا يخالف، من وضع المكوس على الناس. من وضع المكوس على الناس المكوس السين ويوجه إلى الممتنع ويوجه إلى الممتنع منها العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرف كما في أخذ زكاة المواشي والحرف على من يفرضها على الناس الزكاة المواجهة هذه ولي الأمر يرسل إلى كل صاحب ماشية رجلا يجمع منه المال أو يجمع منه الزكاة هذا كهذه المسألة فهذا لا شك أنه من البدع لا أطّلع، لأن إحنا ممكن من السهولة بمكان أن نقسم هذا الشعب إلى عدة أقسام: قسم قسم الطبقة العاملة، ماي، وقسم الطبقة غير العاملة التي لا وظائف لهم، وقسم الطبقة الثرية. ودم كذا الطبقة. أولا هو مش شرط تكون هذا بناء على أنه لابد أنه يفرض لا مش لابد أنه يفرض أنا قلت أولا إلزام الناس بأمر ما لابد لهم من وجود أمر يعني يؤدي إلى هذا أنه الآن هفرض ندة معينة ليه لعلة معينة ومع هذا الفرض لا يشترط أن يفرض على كل الناس ممكن يأتي إلى الطبق من انتنا ألفين مثلا ولا يجدون مثلا وظائف وكذا لا يفرض عليهم يعني ليس بشرط الحاصل الآن أن هذه الأمور كازك ود الضبط فهذا يعد من الخروج على نظام الدين ليه؟ لأن نظام الدين فرض أمورا معينة لا يتعد إلى غيرها إلا لبعض العلاج العلاج دي الآن مش موجودة أصلا أنت لا تعرف لماذا تفتع الضرائب أولا مش شرط كل عمل يفعل في هذه البلاد لابد أن يفعله الناس من أموالهم يعني مش شرط كل حاجة تدني يقول لك إحنا عايزين عشان نبني يبقى كده أصلا هو في حيلة أنه ياخد مننا الفلوس وخلاص وإلا فالبلد لها موارد مع زي يعني تفعل من هذه الموارد ما تريد لكن في بعض الأمور اللي هي فعلا تحتاج إلى معاونة من الجميع فبناء السد العالي هذا مشروع ضخم يحتاج من كل فرد في هذه البلدة والبلاد أن يساهم فيه. لكن بناء مستشفى هذا يحتاج لا يحتاج إن أنا أفرض ضريبة على الناس. فاا من الكلام إن من الكلام إن, إن ما يشترطش في البدعة أن يكون فيها قصد القربة. لا هي ممكن أصلاً يكون الفعل. لا يستفيق قصد القربة ومع ذلك اللي أنا أقولي إيه ده بدعة أو هذه بدعة. الأمر الرابع لا يشترط في البدعة أن يبتصف فاعرها بسوء المقصد وفساد النية بل قد يكون المبتدع مريدا للخير وفي الأغلب العام لا يكون إلا هذا يعني ليس كل مبتدع قصده أن يبتدع الأغلب العام أن قصد هذا المبتدع هو الخير لكنه جاهل فأتي من قبل جهله بخلاف بقى الآخرين الذين يريدون أن يغرقوا الناس في البدع وكذا أنا أتكلم على ال الأغلب العام وإلا دول رؤوس وتحتهم يعني آخرون فالأغلب من الناس الآن لما يسعى بدع هو مبقاش أصلا عارف أن دي بدعة وإزاي يحكم عشان هو بدعة لكن هو يقيس المسألة بإيه؟ بعقله وتلتاني المسألة كان واحد مثلا مرة لما كلمنا في مرة على الأفلام الإباحية والكلام ده وما بتوليها به المسلمون في زماننا فرجل كبير فوق الستين من عمره كلمني بعد الخطة وقال لي يعني ده مسألة دي مسألة عادية وتدي للناس المسلمين صفافة وخبرة وإيه اللي تتكلم في كل حلال ومعرفش إيه فستولوا مين هذا الكلام قال لي وبعدين إحنا في حاجة إليها فتول لي معرفش إيه فستولى لو كنت في حاجة إليها لشرعها لك رب العالمين والمولى عز جل رفع الحرج عن هذه الأمة ثم المسألة دي هو كيف وصل إلى هذه النتيجة هو أفضل لو قال بأنه بجواز هذا يعد من المبتبع معايا فهو وصل إلى هذه النتيجة ليه لأنه هو يتعامل مع مسألة عقلية يعني العوام مثلا؟ يعني المسألة هو العوام؟, العوام كلنا عوام ماشي المهم يعني أن قصد هؤلاء لا يكون إلا الخير ولكن كم من مريد للخير لن يصيبه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بل قد يكون المبتدع مريدا للخير ومع ذلك فعمله يوصف بأنه بدعة ضلالة كما ورد ذلك في آثار ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال وكم من مريد للخير لن يصيبهم الأمر الخامس لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعها من جهة العموم ولا يكون ذلك دليلا على مشروعيتها من جهة الخصوص إذ إن ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. ال الأدلة العامة إذا كانت في مسألة لا يؤخذ منها ال الأدلة الخاصة أو وصف الخصوص والتقييد. لابد أن نتعلم أولا ما هو العام وما هو المطلق وما هو الخصوص وما هو التقييد. فالخصوص لا يأتي إلا على العموم والتقييد لا يأتي إلا على الإطلاق. هذا محل في أصول الفقه لكن يعني نذكر مثالا الآن الموضوع عز يقول يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال تعالى يوم السبت اذكروا الله ألف مرة فبدأ دليل عام اذكروا الله ذكرا كثيرا في أي وقت وفي أي مكان لكن بقى انت تيجي تقول لي خلي يوم السبت ده كذا وكذا مرة ده كذا خاص لابد لهذا الخصوص من دليل فلا يستدل على هذا الخصوص بما هو عام وأقيم الصلاة هذا لفظ عام يعني أقيم الصلاة لما أنت تيجي وتروح مصلي الظهر مين لألك صلي الظهر في هذا الوقت لابد لك من دليل إيه من دليل خاص تنظر تجنة أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا زالت الشمس تتأقم الصلاة وتجد في السنة أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه الصلاة في هذه المواقع التي تقام فيها الآن يبقى أنا لم أستدل على صلاة الظهر والعصر والمغرب والإشاء والفجر بالأدلة العامة لكن استدلت على هذه الأمور بالأدلة الخاصة فلا يستدل بالخصوص، فلا يستدل على الخصوص بالعموم ولا يستدل على المقيدات بالإطلاقات واضح الكلام الذكر الجماعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الذكر السرية والفردية الأصل في الذكر السرية والفردية واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال الأصل في الذكر أن تكون لحالك وأن يكون في نفسك أما الذكر الجماعي هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكر لي الأمثلة وأن أبين لك إن شاء الله قال كقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فإنه لا يقتضي بعمومه مشروعية الأذان للعيدين على وجه الخصوص يبقى الأذان من الذكر فما ينفعش انت تستدل بهذا الدليل العام على الأذان العدي معايز زي بل لابد من وجود دليل خاص والدليل الخاص عندنا موجود بغير هذا الأمر صليت مع النبي صلى صعف لما غير مرة ولا مرتين دون أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة يبقى اللي يجي يقول الصلاة جامعة هذا فعل شيئا مبتدعا واضح الاصل ان الامام يأتي ويكون استوب تقيمه يعتدله الهيان تتقالش الاه ويتقال الصلاة ايه الجامعة الساد بالكلام ان هذه الامور لابد لها من ادلة ايه خاصة قبل الدخول في المدخل الثاني الاصول والجامعة والابتداء يعني رأيت ان نأتي على يعني حديث من سنة في الاسلام السنة حسنة حتى تكون المسألة واضحة بعض الشيء الذين يأتون بالبدع البدع الحسنة يستندون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الإمام الشاطبي رحمه الله عليه في كتاب الاتصام المجلد الأول صقح رقم 33 بعد المئة يقول الجواب وبالله التوفيط أن يقول من سنة سنة حسنة الحديث فليس المراد به لاختراع البثة وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به فيلزم التعارض بين القطعي والظني والاتفاق من المحققين قال ولكن فيه بحثا أو نظرا من وجهين المعنى كلامي يقول فيلزم التعارض بين القطعي بين القطعي والظني ال... والاتفاق من الحقيقتين هذه احدثها لان انا يعني اتيت بخلاصة الرد بتاع النقاش ده فاحذف هذه يقول فيلزم التعارض بين القطعي والظني يعني إيه الآن الذي يأتي ويقول من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من اتبع في الإسلام بدعة حسنة فيقال له هذا المعنى الذي أتيت به معنى مظنون ولا معنى مقطوع به فلا شك أنه سيكون معنى مظنون لأن هذا المعنى خالف فيه الكثيرون فيكون معنى إيه ظنيا طيب هذا المعنى الظني عارضه الصدر عليه حتى ده فهم نسأله فالمعنى القطعي الذي لم يختلف عليه احد ان كل بدعة ضلالة هذا معنى قطعي ولا معنى ظني معنى قطعي طيب المعنى الآخر هو الصنباط من سنة في الإسلام سنة حسنة ده معنى مظنون ولا معنى مقطوع به إذن هذا المعنى المظنون خالف المعنى القطعي أو المقطوع به في قول النبي كل بدعة ضلال صح؟ ولاتفاق من المحققين أن القطعية مقدم على الظنية ما أردت أن تفيد دون الحذف إنه ممكن أن تكتب هذه والاتفاق من المحققين أن المقطوع به مقدم على المضمون أن المقطوع به مقدم على المضمون إذا ده رد الشيخ الإيمان الشاطبي رد إيه إجمالي وسيفصل الآن لكن هذا الكلام مفهوم يبقى اللي في البدعة الحسنة من قول النبي من سنة في الإسلام سنة حسنة فيقول المراد من هذا الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فنقول له هذا المعنى الذي استنبطته أهو معنى اتفق عليه أو أهو معنى اختلف فيه فيقوم من الباب من باب الظنون وليس من باب اليقين فهو من باب الظنون طيب معنى كل بضعة ضلالة ده من باب اليقين ولا من باب الظن من باب اليقين فيقدم المعنى اليقيني على المعنى المظنون ده الأمر الأول لذلك العمشة الطبيق قال ولكن فيه بحثا أو نظرا من وجهي يبدأ يتكلم على صلب الحديث أحدهم أن يقال إنه من قبيل المتعارضين استقدم أولا أن أدلة الذن تكرر أمومها طبعا هذا الحديث يريده الإمام الشافعي في الباب الثالث والباب الثاني باب في أن ذم البدع والمحدثات لا يخص منها بدعة دون أخرى ذكر في هذا الباب الأدلة الدالة على ذم البدعة فيكون أحدهم أن يقال إنه من قبيل المتعارضين إذا هذا الحديث مع الأحاديث التي تدل على ذم البدعة من قبيل المتعارضين إذ تقدم أولا أن أدلة الذم الذم إيه البدعة تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص يعني لم كل بدعة ضلالة إلا كيس وكيس مثلا هذه لم ترد وإذا تعاربت أدلة العموم والتخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص يعني إيه يعني يقول عندنا أدلة عامة متعدية وهذا العموم لم يخص فإذا ورد ما يدل على تخصيصه فالأقرب أننا لا نخصصه به لأنه مما لا شك فيه وحتما ولا بد له تأويل آخر خلاف هذا التخصيص الذي يخصص به العام يعني مثلا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أشبهها بس يعني نذكر طرفا يعني لا لا يكون فيه يعني إيه إطالع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي ويقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إذا ده حديث هو عان عان في الوقت إذا دخلت أي وقت فلا تجلس حتى تركع ركعتين عان في الوقت خاص في في الصلاة صلي ركعتين صيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة دع الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ده هي حديث تنهى عن, عن الصلاة فهل يجي بقى على حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجيس حتى يركع ركعتين وجقول خلاص الحديث هذا إذا دخلت بعد الفجر أو بعد العصر لا تصلي ركعتين بل يجلس مباشرة طيب ننظر في لدلة نجد أن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين لم يخصص في أي حديث ورد يعني لم يأتي مرة أن رجلا دخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ولا تصلي مسجد وننظر إلى حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نجد أن هذا الحديث خصص في أكثر من موضع فهذا الحديث الذي خصص في أكثر من موضع لا يقوى على تخصيص ما هو عمومه متصرد ولم يرد تخصيص. مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صاف بهذا البيت وصل أي تفاعة شاء الليل ليل أو نهار هذا الحديث يقضي على ما بعد العصر وما بعد الفجر. إذا طل أحدكم في رحاله لما امسى للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاته صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنة، فوجد رجلين لم يصليا مع القوم، فأوتي بهما أو فدعا بهما، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي بهما فرعض فرايضهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم ان تصليت القوم قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلينا فصلي مع القوم فانها لكم ناثلة اذا حتى لو كنت الصليت الفجر في رحلك ثم اتيت المسجد فوجدتم يصلون وzetه� وبعد الفجر لا تصلي معه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا كان في حديث قتادة إذا, نسي إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كثارة لها إلا ذلك لو نسيت أن تصلي الظهر ثم صليت العصر فتذكرت أنك لم تصلي الظهر فتقوم لتصلي الإيه؟ الظهر حتى في هذا الوقت اللي هو بعد الآيه يبقى كل هذه الحديث خصفت هذا الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فحديث بمثل هذا الحال لا يقوى على تخصيص عموم حديث لم يرد انه ايه خط مثال ده واضح نأتي الى حديث كل بدعة ضلالة ورد في اكثر من موضع والنهي عن البدعة ورد في اكثر من دليل ولم يرد تخصيص البدعة بأن منها ما هو حسن ومنها ما هو تيء فإذا ما أثى إلينا حديث كحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة هذا الحديث لا يقوى على تخصيص عموم ما هو عمومه مضطرب في الأدل ده وجهة نظر الهان الشاطبي وده اللي هو يبغي أن يقوله في هذا الكلام وابح ديت؟ قال من وجهين أحدهم أن يقال إنه من قبيل المتعارضين إذ تقدم أولا أن أدلة الزم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص الأمر الثاني أو الوجه الثاني على التنزل لفقد التعارض فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع. الآن ننظر إلى حديث من سنه في الإسلام سنة حسنة. هل معنى الاستنان هذا؟ من اخترع؟ قال وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية. يبقى هو قال, إيه؟ قال لا ليس المراد من الاستنان الاختراع. أم المراد قال المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية طب ما هو دليلك على هذا؟ قال من وجهين. أحدهم أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصبقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال اسمع كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبر النهار قال فجاءه قوم حفات عرات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 إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحش اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشك ثمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وسياد حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة تجد ذلك في من عمل بمكتب المذكور على أبلغ ما يقبر عليهم حتى بتلك السرة فانفتحا بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغي فصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث فدل على أن ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي وهو العمل بما ثبت كونه سنة هذا واضح إن هذا المعنى اللي هو من عمل بما ثبت من السنة النبوية هذا يدل عليه الحديث الذي ورد فيه من سنى سنة من سنى في الإسلام سنة حسنة ومعنى الحديث يبينه السبب الذي لأجله ورد هذا الكلام هذا الوجه الأول الوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سنى سنة حسنة ومن سنى سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل ينفعش أننا نحمل الكلام هنا عنه اخترع هذه المسألة من أصلها لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من ذهة الشرع لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع الذي يقول هذا الشيء حسن أو هذا الشيء قبيح هو الشرع لا مدخل للعقل فيه وهو مذهب جماعة أهل السنة وإنما يقول به المبتدع أعني التحسين والتقبيح بالعقل طبعا هذه المسألة إحنا بنتكلم على التحسين والتقبيح المترتب عليه الثواب أو العقاب وإلا يعني له بعض الزلل في هذه المسألة فقد وافق فيها مذهب الأسائرة زي فحنا بنتكلم على الأفعال اللي أنا أقول من خلالها هذا الفعل لو فعلته لك فيه ثواب هذا الفعل لو فعلته لك فيه وزر من إما أعرف الكلام ده؟ لا يعرف من ناحية العقل إنما يعرف من ناحية الشارع قال لا مدخل للعقل فيه ومذهب جماعة أهل السنة وإنما يقول به المبتبعة أعني التحسين والتقبيح بالعقل وعلى رأسهم المعتزلة فلازم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة في الشرع فلا يصدق إلا على مثل الصبقة المذكورة وما أشبايها من السنة المشروعة وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام لأنه أول من سن القتل وعلى البدع لأنها لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع طبعا هذا ملخص لكلام الإيمان الشاطبي رحمه الله وإلا هو أطال النفس في هذا الباب على ربدي على أهل البدع كلام كده واضح ولا فيه إشكالات تعبت ولا حاجة؟ أنا اللي بقرأ فأنا اللي تهيبت مشمته ولا إيه؟ عشان كده نشاء الله هنقرأ الكلام المتبقي بنصه تكون مثلا إن شاء الله واضحة إحسا هاي تفهمه إن شاء الله لما تدرس أصول الفقر عشان كده الشيخ الأدباني رحمة الله عليه لما رد رد ردا يعني خفيفا يفهمه الجميع ولم يدخل في كلامه المصطلحات اللي هي المصطلحات الأصولية كالإمام الشراطبي وإن كان رد الشيخ الأدباني رحمة الله عليه إنما هو مستنبط أو إنما هو مأخوذ مع مش مستنبط مأخوذ من كلام الإمام الشراطبي لكن بتنزيل على أرض الواقع يعني بيجي أمثلة بقى وهم بيقلصوا علينا وبيقولوا كذا وكذا ويذكر هذا الكلام يعني هذا الكلام للشيخ الالباني رحمه الله عليه من شريط الهدى والنور في سلسلة للشيخ الالباني اسمها سلسلة الهدى والنور هذا الكلام من هذا الشريط يقول الشيخ الالباني رحمه الله عليه من أشهر ما يستدل به الجماهير اليوم في استحسانهم الابتداع في الدين الحديث المشهور وهو في صحيح مسلم من سنن الاسلام سنة حسنة قال يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة وكشف الخطأ في هذا الاستدلال يمكن أن يقوم على أمرين اثنين وأنا أريد منك أن تفهم كلا الأمرين فقط وإن كان هناك بعض المصطلحات الصعبة في كلام الإمام الشاطبي يعني فلست ملزما بهذا إنما أنت ملزم بأن تفهم هذين الأمرين ونكتفي في هذه المرحلة بهذا الجزء في رد على الحديث يقول وكشف الخطأ في هذا الاستدلال يمكن أن يقوم على أمرين اثنين الأمر الأول أن نستحضره سبب ورود الحديث فإن معرفتنا بسبب ورود الحديث سيكشف لنا مباشرة خطأ الاستدلال بالحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها وإنما يستحسنها المسلمون سبب هذا الحديث كما هو أيضا مذكور مع الحديث في صحيح مسلم وغيره ثم ذكر الحديث وإحنا ذكرنا القصة قال بعد ذلك فالآن هم يفسرون من سنى بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة وهنا في الشطر الثاني ومن سنى في الإسلام سنة سيئة أي ابتدع في الإسلام بدعة سيئة يفسرون من سنى بمعنى من ابتدع في كل من الموضعين فالآن نعود إلى الشطر الأول من هذا الحديث الذي فيه من سنى في الإسلام سنة حسنة وهم يفسرونها بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة أين البدعة في هذه القصة حتى يصح تفسير الحديث لما يذهبون إليه لن نجد في هذه القصة سوى الصبقة والصبقة مشروعة بنصف القرآن قبل هذه الحادثة فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآية السابقة فقال أنفقوا مما رزقناكم فإذن هذه الصبقة ليست بدعة وأكد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فحضهم أن يتصدق أحدهم ولو بدرهم فإذن ليس في هذه الحادثة بدعة حسنة حتى يقال إن الرسول قال في هذه المناسبة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ولا يتجاوب أبدا يعني لا يصير هذا المعنى الذي يقولونه مع الحديث الوارد فلو حرفنا لفظ الحديث إلى هذا اللفظ من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا يتجاوب هذا اللفظ مع الحادثة مطلقا لأن الحادثة ليست فيها بدعة مطلقا فهذا يبين خطأ هذا التفسير وأنا كما أقول في مثل هذه المناسبة إن تفسير هذا الحديث بهذا التفسير المتأخر من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا يقوله رجل أعزمي. الشكل هو يقول هذا لا يقوله رجل أعزمي ليس عربيا إذا كان عنده شيء من الفقه الإسلامي والمعرفة باللغة العربية لأنه ليس هناك تقابق ولا أي موافقة بين الواقعة وبين قول من قد يكون من ابتدع في الإسلام ددعة حسنة في مثل هذه المناسبة وهذا يدل على خطأ هذا التفسير والتفسير الصحيح واضح جدا إذا تأملنا تأملا قليلا في الحديثة إذا عدنا إلى لفظ الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة نسأل الآن الصبقة حسنة أم سيئة لا شك أنها حسنة فقد شرعها الله بنص الآية السابقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه إذن هذا المتصدق الأول لم يأتي ببدعة حسنة يعني لم يأتي بشيء جديد لم يكن معروفا من قبل بل الصبقة من فضائل الأعمال وجاء فيها أحاديث كثيرة إذن ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالذات من سن في الإسلام سنة حسنة واضح جدا من الحادثة أن الرجل الأول كان أول من استجاب لموعظة الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من انطلق إلى داره ليأتي بما فيسر له من الصبق فاتبعه الصحابة في ذلك فكان هو بانطلاقه أول إنسان سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة فهو إذن كأناس يكونون غافلين عن مشروع خيري فيلهم الله عز وجل أحدهم فيقوم بهذا المشروع وهذا المشروع مذكور الأمر به في الكتاب والسنة ولو فرضنا زمع أموال لأيتان لمساكين لبناء مسجد لأي عمل خيري لا يمكن لإنسان عنده ذرة من فقه أن يكون هذا العمل الخيري بدعة في الدين أبدا لكن كان هذا الإنسان أول من تحرك لهذا المشروع الخيري فعانى الناس على ذلك فهذا الإنسان الأول يطلق عليه أنه سنة الإسلام سنة حسنة لكن التحسين ليس من عنده التحسين ممن له التحسين والتقبيح وهو الله سبارك وتعالى لكن, كان لكن هو كان أول من تحرك لفتح باب هذا المشروع الحسن بنص الكتاب والسنة إذن من سنة بمعنى من فتح طريقا إلى سنة حسنة بالنص لا بالعقل والهوى كما يفسره جماهير الناس اليوم كان له أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة كذلك تمام الحديث إذا ما قام به إنسان ينطبق عليه من فن في الإسلام سنة سيئة ما هي السنة السيئة؟ أمر منكر شرعا معروف نكارته وضلالته بنص الشرع يقوم الإنسان فيفتح بابا لهذا الشر فيكون عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة مثلا التبرج رفع القبور والتفاخر ببنائها بناء المساجد على القبور كل هذه محرمات في الإسلام فأول واحد فتح هذه الثنة المنكرة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هو لم يأتي بمنكر غير معروف شرع لا ده ما حدث لم يحدث يعني الذي يفعل هذا لم يأتي بمنكر لا نعرف أنه أي منكر لا معروف أنه منكر في الشرع لكن الناس كانوا في عافية من هذا المنكر نحن نعرف أن لبس القصير للنساء أو لبس ما يظهر الجسد أو كذا كل هذا محرر فلما تأتي مثلا امرأة ويعني كهدى شعراوي وأمثالها وتفعل هذا في الجامعة وتتتابع النساء على فعل مثل ما فعلت هي لم تأتي بمنكر, بمنكر لا نعرفه لا هو منكر نعرفه لكنها جددت هذا المنكر فيكون لها ايه وزرها ووزر من عمل بهذا الامر بعدها قال لكن الناس كانوا في عافية من هذا المنكر فجاء رجل من الناس ففتح الباب لهذا المنكر فهو من سن في الاسلام او فهو ما سن سنة سيئة بمعنى ابتدع واحدث شيئا لم ينبه الشرع على نكارته وضلاله لا وانما هو فتح الصريق لهذا المنكر أمام الناس فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة هذا هو الأمر الأول الذي يمكن أن نفهم به هذا الحديث فهما صحيحا ونرد به التفسير الخاطئ الذي ذاع في الأزمنة المتأخرة بأن معنى الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فهذا التفسير خطأ والتفسير الصحيح قد تبين لكم هذا هو الأمر الأول أن ننظر إلى سبب الحديث الأمر الثاني أن نقول في هذا الحديث ذكر السنة الحسنة والسنة السيئة نقول ما هو المعيار للتمييز بين السنة الحسنة والسنة السيئة إنه القرآن أو السنة ليس عندنا سوى ذلك إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة أو يقول هذه بدعة سيئة فلا بد أن يأتي على ما يقول بالدليل الذي يشهد بما يقول من الكتاب أو السنة أما مجرد القول كما نسمع دائما وابدا حينما يقول أنصار السنة إن هذه يا أخي بدعه يكون الجواب انظر يا أخي كيف الإسلام لابد أن يأتي هذا الذي يستحسن هذه البدعة بالدليل المحسن والذي ينكر البدع أو يسميها بدعة سيئة لابد أيضا أن يأتي بالدليل على أنها بدعة سيئة وهنا لا بد من التفكير بخطأ يقع فيه أولئك الناس حينما يقال هذه بدعة فيأتيك الجواب أنت كلك بدعة هكذا يبادئوننا بدعة لماذا يقولون أنتم دائما تقولون هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة والقرص والعباءة والطقيه أو القانصوة وإلى آخره كل هذا لم يكن في عهد السلف الصالح هذه غفلة منهم عن الشعور بمنة الله وفضله على الناس في الآية السابقة هو قال اليوم أتملت لكم دينكم ما قال أتممت عليكم دنياكم فهذه من أمور الدنيا ليس لها علاقة بالدين أبدا كل إنسان له أن يأكل ويشرب ويلبس ما يشاء لكن في حدود الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح من أجل هذا وقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم فيخلط هؤلاء الناس بين البدعة الدينية والبدعة الدنيوية فأول ما تنكر عليهم بدعة من بدعة الدين رأسا يحاجزك ببدعة من بدعة الدنيا يا أخي ما جاء رسول الله ليعلمنا المهنة والاختراع والابتكار في أمور الدين وإنما قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به أما وسائل الدنيا والتوسع بها, بها فهذه ليس لها علاقة بالبدعة في الدين إذن من فصر الحديث بمن ابتدع بدعة حسنة عليه أن يأتي بالدليل من الكتاب والصنة أن هذه بدعة حسنة وحين ذاك نحن نسلم لهم تسليما فإذا جاءوا بحديث يؤيد أن هذا الذي يسمونه بدعة في الدين لكنها بدعة حسنة جاءوا بالدليل على أنها حسنة سيبقى بعد ذلك الخلاف بيننا وبينهم كما يقول الفقهاء خلافا لفظيا فنحن لا نوافقهم على تسمية مقامة الدليل الشرعي على حسنه لا نوافقهم على تسميته بدعه، وهم يسمونه بدعة لا بأس لكن المهم أن يكون هناك دليل يؤيد ما وصفوا به البدعة من أنها حسنة هذا آخر كلام الشيخ الأرباني وأنا يعني أردت أن أذكره بنصه لأنني أعلم أن بعضاً منكم من الممكن أن يأخذ الورق ولا ينظر فيه حتى ولو كنا المرة القادمة إن شاء الله في الامتحان هذا والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خير أيها Thank you.